بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أدوم يومئذ خاشية حاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من أين آية ليس لهم طعام إلا من ضيع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يوم جد مائلة لسائر راضية في جنة نارية لا تسمع فيها نعيا فيها أيون جارية فيها صرور مغبوعة وأخواؤهم مغبوعة ونمارق مصفوقة وزرابي مبتورة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف هرقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف صبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من متولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم من علينا